يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد اللَّهِ حقا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 هو جَعَلَ جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا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 قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعخلون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 وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهُ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 وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا, فجعلناها حصيدا كَأَلَّمْ تَغْنَبِ الْأَمْسِ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 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَهُ وَلَا يَرْهَقُوْ جُهَّهُمْ قَتَرُوْ وَلَا ذِلَّهُ وَلَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 قل من يرزقكم من السماء والأرض ام من يملك السمع والأبصار ومن يخرج, ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر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 وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوْ قُلْ اِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 و هدى و رحمة للمؤمنين قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوه و خير مما يجمعون قل أرأيتم ما قال الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أه الله أذن لكم أم على الله تفترون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 إِنَّ الْعِزَّةَ <سؤال> لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ألا إن لله ما في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن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 لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُمْ مِنْ سُلْقَانٍ بِهَا ذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 وَأَثْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأٌ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامٌ وَتَذْكِرِي بَأَآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا ثم قضوا إلي ولا تنظروا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ معه في الفلك وجعلناهم خلائف وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين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 ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بأياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 اسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئ تنا لتلفتنا مما وجدنا عليه اباء انا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون اتونی بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فَلَمَّا الْقَوْم قَالُوا مُوسَىٰ ما جئتم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ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 وَإِنَّ فِي الدَّعْوَنَ لَعَالِمٌ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كنتم آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا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 وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنْ منه حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيب الدعوتك ما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم في الرعون وجنوده بغي وعدوا.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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ, ورزقناهم مِنَ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 فإن كنت في شك مما أَنزَلْنَا إليك فاسأل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 ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون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 قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علينا ننجی المؤمنين قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إن كنتم فِي شك من دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ من دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ